بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله فضل الصلاة وثم تسليم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات وأسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد أنا مسرور بلقائكم وفرح حقيقة بذلك وندعو لكم رزاكم الله خير على متابعتكم للبرامج الدينية عموما أنا أرحب بكم وأرحب أيضا بالشباب الذين معي وأسأل الله أن يوفقنا وياهم لكل خير كنت أقرأ قبل فترة حول معركة أحد وكيف أن المسلمين أصابهم فيها ما أصابهم من قتل سبعين من الصحابة مثل ما قال الله عز وجل أولما أصبتكم مصيبة قد أصبتم مثليها في معركة بدر المسلمون قتلوا من الكفار سبعين وأسروا سبعين فقال الله تعالى لهم أنتم قد أصبتم في العام الماضي مثلي ما أصابوا منكم هذا العام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 فكانت امرأة من بني النجار قد قتل أبوها وأخوها وابنها وزوجها شوف الفجيعة كيف قتل هؤلاء كلهم بين يديها الآن قتلوا في المعركة ويتنتظر الآن يعني كونه يقولون مات أبوك تتحمل شوية مات أخوك معه طيب على علاقة لابن وزوجي أيضا ابنك مات وزوجك مات يعني الذي ستبكين عليه أكثر منهم فكل الأربعة ماتوا. وتخير واحد وعلمي انه مات فلما لما اقبلوا اليها قالوا قتل اخوك قالت فما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا قتل ابوك ايضا اعطوها بالتقسيط قال طيب ما فعل رسول الله ما قر طيب ولدي وزوجي الى الان ما سالت عنهم قالوا وقتل زوجك ايضا قالت ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا وقتل ولدك العائله كامله كلها راحت قالت فما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هو سالم وصالح قالت أين هو أريد أني أراه فأقبلوا بها إلى النبي صلى فإذا هو مصاب النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته سنانه الأربعة التي بين الأنياب وشج رأسه وجرح وجهه وجرح ركبته فهو جاي عليه الصلاة مصاب أيضا من معركة جريح والدم على ثيابه فلما رأته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 قاموا بعمليات استشهادية ويعني وقتلوا مجموعة من اليهود وكانت هي مع كل واحد منهم تصور قبل لا يذهب تصور بجانبه ثم يذهب ويستشهد فقالوا لها بعد أربعة أولاد كل واحد تودع في أمان الله ولدي اذهب اقتل نفسك وقاتل فكان كل واحد يعني تصور معه ويذهب فقالوا لها كيف صبرتي قالت والله أنا ديني وبلدي أغلى عندي من أولادي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 الإنسان يكون عنده أنواع من ذلك. أنا سأستمع مع عندكم، لكن سأورد قصة واقعية لأحد الأطباء كان حدثني بها. أحد الإخوة يعمل استشاري في في أحد المستشفيات، أحد زملائي. فيقول أقبلت لينا مراه معها ولدها مريض عمره سنتين ونصف. يقول فهذا الولد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 طيب ايش فيها دكتور ايش الامل قالت والنعم بالله اللهم اشفيه فتحت الله مصحفها وقرأ يقول كان زوجها موجودا اراد يسأل لي فقالت لا تسأل ولا سؤال أرجوك. لا تسأل ولا سؤال استعن بالله وادعو الله يقول فخرجت يقول بعد ثلاثة او اربعة ايام شوفي من هذا النزيف ثم اصابه بعد اسبوع نفس النزيف جئت اليها قلت هذه المرة ترى الولد انتهى قالت استعنت بالله اللهم اشفيه الله زوجها اراد يسألني قالت لا تسأل ولا شيء يقول وخلال شهرين أصابه وهذا النزيف ست مرات وكل مرة أقول لها الولد ودع والمرأة لا تزيد على أن تقول استعانت بالله اللهم وتقرأ مصحفه والطبيب موجود يعني خلاص انتهينا جزاك الله خير يقول فبعد ما أكمل الشهرين ونحن نعالجه كل مرة أصيب بخراج في الدماغ ففتحنا رأسه وحاولنا نعالجه ثم اشتدت عليه الغيبوبة قلنا يا بنت الناسر الولد هذه المرة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 ولدك عنده فشل كلوي بهذا السن ولو سيغسل كل مرة يقول فأبين لها أريد البنت تسألني الطبيب يعني يريدها تناقش كيف طيب ماذا نفعل يقول ولا كلمة تقول تقول بارك الله بزاك الله خير استعنت بالله اللهم اشفه يا رب العالم وتفتح المصحف يقول بعدها بفترة ولا يزال منوما شوفي الولد من الفشل كلوي يقول ثم أصيب بمشكلة عند الغشاء البلوري حول القلب إنا لله يقول وأصيب بغيبوبة قلت الظاهر الولد مات دماغيا ترى قالت استعنت بالله اللهم مش فيه. يقول جلس الولد سنة وشهرين عندنا بين مرض إلى مرض والمرأة ترافقه طوال السنة وشهرين ما تخرج إلا قليل حتى أن يقول أين أولادها الآخرين لأنه واضح أن المرأة ليست شابة المرأة كبيرة قليلا فأكيد أن هذا الولد رقم ثمانية أو تسعة وعشر عندها يعني وأين أين بقية العائلة لماذا لا تذهب إليهم زوجها يأتيها فقط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 يقول والآن رزقها الله تعالى بالثاني هذا إن شاء الله البقية في الطريق نعم يا أبو مروان دكتور عكس تماما القصة اللي ذكرت أحيانا يبتل الشخص في أولاده وبأمراض و... فبعض نسائنا هدام الله نتقول يعني ما ذنب الطفل هذا مصاب بأمراض تعترض مثلاً أحيانا أمراض سرطان أمراض خطير أمراض ك... فما ذنب المسكين هذا الذي يعني لا يتجاوز عمره خمس سنوات مم. لما يعني سبحان الله يعني تعترض على حكم الله تقول يعني ليه شاء الله بلانا في, في, في المصيبة هذه ها مشكلة حرام حرام من الطفل هذا الصغير حسد حرام إنه يعني يصاب بهذا والله هذه مشكلة مسألة الاعتراض على القدر بالمناسبة السرطان بعض الناس يسميه المرض الخبيث, الخبيث. أي. الشيخ ابن اعتمير رحمه الله أصيب بهذا المرض في أواخر حياته فكانوا يقولون له شيخ المرض الخبيث فيقول إذا كان المرض يؤجر عليه الإنسان فليس خبيثا هذا نعمة الله يكفر الله تعالى به من خطايا فلا تقولوا الخبيث قولوا المرض الخطير ولا يأتي من الله خبيث إيه ولا يأتي من الله خبيث أيضا أحسنتي على الله سبحانه وتعالى لا يقدر على الإنسان شر محظا بل كنه مرض خطير يعني عموما والإنسان إذا صبر فله الظفر لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول عجب لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته ضراء فصبر كان خير الله وإن أصابته سرا شكر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 أنت لو جاءتك مصيبتك ما قلت لي أصبري النبي صلى الله عليه وسلم سكت الوضع الآن نفسيتها غير مناسبة لزيادة النصيحة خلاص أنا نصحت ما قبلت إذا نفسيتها الآن لا تتقبل خلاص فمضى النبي عليه الصلاة والسلام <تصفيق> إلى بيته فقيل لها أتدرينا من هذا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت النبي صلى الله عليه وسلم قال والله النبي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 أحدهم لما جاء عند الموت قال إذا مت فبكيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا ابنة عامري يوصيه يقول إذا مت شقي جيبك وفعله كذا هذا كان يفعلون في الجهلية وقيل يعذب ببكاء أهله عليه يعني يبلغه ذلك فيتألم يتألم ليش يعني عذبوا أنفسهم بالبكاء وقيل غير ذلك يعني لكن الله تعالى لا يظلموا أحدا يعني لا يمكن أنهم يفعلون المعصة وهو يعذب تشغيل القرآن يا شيخ على الميت بعد وفاته يعني في بعض الدول بعد ثلاث أيام في وقت م. العزاء يشغلون القرآن يعني يشغلون أحسن عارف. طبعا هو الآن موضوعنا ليس عن التعزي عاصم أو ما يتعلق بها لكن سأجيب أيضا سؤالك لكن حد ما ينفتح الباب حول التعازي وأحكام العزاء الاجتماع عند الميت بعد موته كنا تكلمنا عن سابقا. وذكرنا أنه ليس من السنة الاجتماع في بيت الميت وقراءة القرآن وكذا ليس من السنة إنما يدعى له ونحو ذلك سمي محمد الصبر على المعاصي كيف اشتعني به يعني مثلا رجل م. والله مثلا ناظر أفلام خليعة مثلا م. أو رجل يقول أنا فتقول حرام فيقول في لك يا أخي ما أصبر, ما أصبر عنها المدخنين يا شيخ إذن. أو المدخنين أي أو أي معصية سواء النظر أو الفعل نعم مرأة مثلا تكلم رجل تقول والله أنا حاولت أترك أكثر من مرأة بس ما صبرت بس ما لا ما قدرت بأصلا ما صبرت على تركه أو من الرجل مثلا للمرأة الصبر على أي معصية كانت أحسنت هذا من أنواع ذكرتني بالكلام على أنواع الصبر الصبر من أنواعه اللي ذكرها محمد اللي هو الصبر عن المعصية الصبر عن معصية الله أن الواحد يود أنه يشاهد فيلم خليع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 فلا يصبر تجد إنه جالس وقهاوي وغيره فلا يصبر يبدأ يذهب إلى ذاك المكان كل مرة نقول يا أخي أصبر عن المعصية هذا من أعظم نواع الصبر الصبر عن معصية الله سمع عمر أيضا الشيخ في مقابل الصبر على الطاعات يعني نحن الآن مثلا في جو بارد وأيضا في الصيف أحسنت في ناس دائما يستعظمون الذهاب إلى المساجد سواء أو برد أو شيء من هذا جميل فالصبر أيضا على الطاعات أحسنت الصبر على الطاعة طبعا الطاعة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 يقول إن بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين نعم يا محمد الصبر على الأذاب رسول الله وصبر الأهل ياسر إن أحسنت الصبر أحسنت على الابتلاء في سبيل الله جميل يعني مثل ما ذكر استشهد بالأهل ياسر سمية بنت خياط وزوجها عمار وابنهما ياسر لما كانوا يعذبون البلاء كذلك بعض الناس قد يبتلى أحيانا في دينه بعض الأخوات مثلا مع حجابها وتحصنها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 أو أصاب بيته حريق وذهب ماله أو سرقت سيارته أو يعني أصاب أي مصيبة أنه يصبر كيف يستطيع يوطن نفسه يا محمد يعلم أن هذا اختبار من الله سبحانه أحسنت, الله. أحسنت. أحسنت. يتخيل مقدار الأجر المترتب على هذا لذلك لما أحد السلف جاءوا إليه وقالوا له قد مات ولدك يقول فقال لا حول ولا قوة إلا بالله يكون ثم تبسم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 بهذا الحدث. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني إن إذا قَبَضَ الله تعالى صفيه في الدنيا، صفيه ليس مق... ليس ولد فقط. حتى لو عندك صاحب، صديق، صفي لك أو أخت أو مثلا امرأة عندها خالة، عم إلى آخرة، صفية لها. إذا قبضها الله تعالى وصبرت الباقي في الدنيا ليس رجاء من الجنة. نعم يا عمر.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 على مثل هذا البلاء نعم يا أبو مروان لا الاحتساب للأجر يا شيخ زي مثل وفاة زوج سلمة لما جاءت الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرت أنه توفى زوجها وكذا فعوض الله من خير من أبو سلمة الرسول صلى الله عليه وسلم أحسنت أحسنت نعم لما قالها النبي صلى الله عليه وسلم لما أصيبت بالمصيبة مصيبة موت زوجها قال لها قولي اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها أجرني وأخلف لي خيرا منها. فلما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم قولي هذا الدعاء. قالت ومن خير. أحسن إن شاء الله عليه. قالت ومن خير من أبي سلمة زوجي. أنا بلقي خيرا من. قال قولي ينتي وبس يسرها الله. فقالت اللهم أجيرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. عوضني أحسن منها. فلما اكتملت عدتها فإذا يأتيها الرسول صلى الله عليه وسلم خاطبا. يعني وهي تقول من خير. من أبي سلم وإذا النبي صلى الله عليه وسلم يأتيها فكذلك حقيقة يعني كون الإنسان منهج الشرعي في التعامل مع المصاب والذين إذا أصابتوا مصيبة قالوا إنا لله, لله وإنا إليه راجع نحن لك يا رب العالمين تفعل بنا ما تشاء سمعي وبصري ومالي وجسمي وأولادي ومعيشتي ووظيفتي كل لك وأنا إليك راجع يا رب العالمين وكذلك الدعاء اللهم أجرني في مصيبتي أجرني يعني كن جوارا لي كن معينا لي في مصيبتي أنت لو لو تصاب بمصيبة معينة ويأتي إليك إنسان مسؤول كبير وعنده أمواله يقول خلاص اعتبرني أخوك في هذه المصيبة ارتحت تقول لو احتجت ماله أو احتجت شفاعة أو واسطة هالرجل موجود فما بالك لما تقول يا ربي أنت أريدك أن تجير مثل ما قال أبو الحسن اتهامي لما ما تولده يقول في قصيدة يقول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 فأنت إذا طلبت جوار الله أجرنى في مصيبتي وأخلفني خيرا منها بلا شك إن هذا كل فضل أنا ودي أسمع سؤالك عاصم لكن الأخوة يشيرون إن الوقت انتهى أعطني كذا سريع سريع ومعنا المخرج بيزعل علينا لا مجرد بنتكلم عن صبر نمصبات الأنبياء أحسن الصبر جميل نمصبات الأنبياء لذلك لو لم يصبر الأنبياء على دعوتهم أو نحو ذلك وإلا كان ما ما يعني ما مشت الدعوة عليهم أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد وأن يجعلنا الله تعالى من الصابرين اللهم الذين إذا أصابتوا مصيبة قالوا إن الله يراجعوا نسأل الله أن يكفينا أيضا شر المصائب أشكر لكم أيها الإخوة والأخوات المشاهدي قناة تقرأ أشكر لكم هذا الإنصات زاكم الله خير إلى اللقاء آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته